بسم الله الرحمن الرحيم بنابي مهربان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من أو ولا أن انتم عابدون ما اعبد واي وَلَا اخوا نابلسثن مَا داي بيرستم ولا انا عابد ما ولا عابدون ما ومن اخوا فرستيا كايوديكن دينكم ولي دين آینه خوتن با خوتنو، آینه خم با خم.